بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المجيد ما ترابا ذلك رجل بعيد ايد اسمو ما ترابا ذلك قد علينا ما تنقص الارض منهم وعندما كتاب حبيب يذهب بالحد لمن جاء وَمَدَّرْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاتِيَ وَأَنْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذُو جِبَانٍ بَهِيْجٍ وَالْأَبْطَلَ من السماء ماء مباركا فأنبثنا به جنات وحب الحقير والنقلبات قاتلها طلع النظيد والنقلبات قاتلها طلع النظيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك القرور كذبت قر لهم قوم نوح وأصحاب واست و كذبت قر لهم قوم نوح واصحاب واست و ثمود وعاد وفرعون واخوال وعاد وفرعون وقوم وَأَنَّ هَذَا كَذَبَ وَكَذَّبَ كُلُّهُمْ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ عَلَيَّ قُلْ كُنْ فَيَكُونُ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ في الخوف الاول فله في لم من خوف جديد وانا قد خلقنا إذ يتلفى المتلسيان عن يمين وعن الشمال قعيد إذ يتلفى المتلسيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما ينفه من قول إلا بالحد وجاءت صوتي بالحد ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد ونطق بالصوم ونطق الصوم ذلك يوم الوعيد ذلك يوم الوعيد وجاء لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ الْغِطَاءَ أَفَبِضَرّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ الْغِطَاءَ أَفَبِضَرّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ كل كفار عنيد القياس جنكلك كفار عنيد من قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان ظلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لدي إليكم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبير ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبير يوم نقول إنما هل امتلأت وتقول هل من يوم يقول لأن مال فلأ وتكون أهل مزيد الجنة للمتقين غير بعيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حذير هذا من خشي اللهم أن بالغيد وجاء. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أجد منهم بغشا فنقربوا في البلاد ألم ما حينس وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم منهم بغشا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقلق لنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما سَنَمِنُهُ وَكَيْفَ كَانَ فَارَقَ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْرَ أَنَّمَا كَانَ كِتَابٌ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبٌ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ قلوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغول. عند طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فتذبحه واربا السجود ويالليل فتذبحه واربا السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قيب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قيب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم تشفق الأرض عنهم سراء، ذلك يزيد. يوم تشفق الأرض عنهم سراء، ذلك حشر علينا يزيد. نحن أعلم بما يقولون. اذكر بالقرآن من